بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة ا ل أ ع ا م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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلايد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرم َ ن ك م ش ن ا ُ قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا ت َ ع ا و ن و ا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أ ه ل ّ لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمترددة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذ ك ي ت ُ م و م ا ذ ب ح ا ل ن ُ ص ب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم ف ِ س ق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشواهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا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 قل ُْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ وَمَا ع َ ل َ م ْ ت ُ م مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ ت ُ ع َ ل ِ م ُ و ن َ ه ُ ن َّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّ أ َ م ْ س َ ك ْ ن َ عَلَيْكُمْ و َ ذ ْ ك ُ ر و ا ا س ْ م َ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ا ل ط َ ي ِّ ب َ ا ت ُ وَطَعَامُ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا ت ي ت م ه ن إذا تيتموهن أجرهن محصين ن غير مسافحين محصين ن غير مسافحين ولا م ت خ ذ ي ن أخدان و م ن ي ك ف ر ب ا ل إ ي م ا ن ف ق د ح ب ط ع م ل ه و ه و ف ي ا ل آ خ ر ة م ن ا ل خ ا س ر ي ن ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا جهكم ف ا ِ ل و ا جهكم وأيديكم إلى المرافقة ومسحو برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين و إ ن ك م جنبا فتطهروا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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم منعمه ت عليكم لعلكم تشكرون. وَذْكُرُونِ نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقَهُ الَّذِي و َ ث َ ق َ ك ُ م ْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقصة ولا يجرم َ ن ك م ش ن ا ُ قوم على ألا تعديلو إعدلوه وأقرب ل ل ت ق و ى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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم أذكرو ا نعمة الله عليكم إذ هم ق و م أ ن يبصق إليكم أيديهم فكف أيديهم عكم ن واتقوا الله و ع ل ى الله ف ل ي ت و ك ل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بنيه إسرائيل وبعثنا منهم ا ث ن ي عشر نقيبا، وقال الله إني معكم ل ِ ن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنت م ب ر س ُ ل ي و ع ّ ر ت م ه م وَعَزَّرْتُمُهُمْ و َ أ َ ق َ ر َ ض د ْ ت ُ م ُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ل َ أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ س َ ي ئ َ ا ت ِ ك ُ م ْ ل َ أُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ س َ ي ئ َ ا ت ِ ك ُ م ْ وَلَا أ ُ د َ خ ِ ل َ ن َّ ك ُ م ْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ا ل أ َ ن ْ ه َ ا ر ِ ف م ن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون ا ل ك ل ي م ة مواضعه يحرفون ا ل ك ل م َ عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكرو به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إن نَصَرَ أَخَذْنَا مِثَاقَهُمْ ف َ ن َ س ُ و ْ ح َ ظ ً ا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ف َ ن َ س ُ و ْ ح َ ظ ً ا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ف َ أ َ غ ْ ر َ ي ْ ن َ ا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير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 إن أراد أ ن يهلك المسيح ا بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا و ل ل ه ملك ا ل س م ا و ا ت والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت َََ اليهود َُ والنصارى َ نحن ُْ أبناء ََْ الله ِ وأحباءه ََِ أ َ ل ْ ف َ لِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْأَتُوَبْ شَرٌّ مِمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من أرسل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 وَإِذْ ط َ ا ل َ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا ق َ و ْ م ِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ أ آبِيَاء إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آبِيَاء وَجَعَلَكُم ْ مُلُوكا و َ آ ت َ ك ُ م ْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وَإِنَّ لَنَدُخُ لَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا ف َ إ ِ ن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ ر َ ج ُ ل ا ن ِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أ َ ن ع َ م َ اللَّهُ عَلَيْهِمَا دُخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إياكم مؤمنين قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها ف َ ذ ه َ ب ْ أ َ ن َ و ر َ ب ّ ك َ ف َ ق ا ت ِ ل َ ه ا إ ِ ن َ ه َ ا ه ُ ن ا ق َ ا ع د ي ُ و ن قَالَ رَبِّ إ ِ ن ي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي و َ أ خ ِ ي قَالَ رَبِّ إ ِ ن ّ ي لَا أَمْلِكُ إلَّا نَفْسِي وَأَخِي ف َ أ ف ْ ر ُ ق بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرْمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ي َ ت ِ ي ه ُ ن َ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 ل ئ ن بست إلي يدك ل ت ق ت لني ما أنا بباصقي د ي إليك ل أ ق ُ لك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبو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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخي. قال ياويلت أ ع ج ْ ت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء أخي فأصبح من النادمين من أ ج ِ ذلك. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل ن ف س ا أنه و م ن قتل ن ف س ا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس ج م ي ع ا ومن أحياها فكأنما أحي الناس ا ج م ي ع ا ولقد جاءتهم ر س ل ن ا بالبينة a m n d e n ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض ل َ مسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي ُ ق ت ل و أو يصلبوا أو تقطع أيدي أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل، تقدروا عليهم. فعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و ب ت غ و ا إليه الوسيلة وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض ج م ي ع ا ومثله معه ليأفتدوا به ليأفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها يريدون أي يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أ د َ ه ُ م َ ا ف َ ق ْ ط َ ع ُ و ا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا م ِ ن َ اللَّهِ والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه فإن الله يتوب عليه إن الله رفيع رحيم ألم تعلم أن الله له ملك ا ل س م ا و ا ت والأرض يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ و َ ي َ غ ْ ف ِ ر ُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُن كَالَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ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 يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه و إ ل م تؤتواه ف ا ح ذ ر و ا وما يرد الله فتنته فلا تملك له من الله شيئا أولائك الذين لم يرد الله أن ي ط ه ر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سمعون للكذب أكالون ل ل س ّ ح ف إ ِ ن جاءك ف ا ح ك ُ ن بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا وإن حكمت ف ا ح ك ُ ن بينه م ب ا ل ق ص ط إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعدهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولائك بالمؤمنين إن أزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبؤون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بمستحفظ و من كتاب الله وكانوا عليه شهدا. فلا ت خ ش و ا الناس وخشون ولا ت ش ت ر و ا ب آ ي ا ت ثمن ق ل ي ل وَمَن لَمْ ي َ ح ك ُ م بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ف َ أ ُ و ل ئ ِ ك ف َ أ ُ ل ئ ِ ك َ ه ُ م ا ل ك َ ا ف ِ ر ُ و ن وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين و ا ل أ ن ف ب ا ل أ ن ف والألف بالألف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفرتله ا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 و آ ت ي ن ا ه الإنجيل فيه هدوء ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدا وهدوء وموعظة للمتقين و َ ل ل ي ح ك م أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 فحك بينهم بما أزل الله ولا تتبع أ ه و ا ء ه م ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم ش ر ع ة ومنها ج ا ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولا كلي َ ب ل و ك م ولا كلي ب ل و ك م فيما آتكم فاستبقوا َُ الخيرات َ إلى الله مرجعكم َُْ جميعا َ فيُنَبِّئُكُم بِمَا ك ُ ن ت ُ م فيه ِ ت َ خ ْ ت َ ل ِ ف ُ و ن َ و َ أ َ ن ِ ح ْ ق ُ ن بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللَّهُ وَلَا ت َ ت َّ ب ِ ع َ ه ُ م ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أ ن يفتنوك عن بعض ما أزل الله إليك ف إ ن تولوا فعل ا م أنما يريد الله أن يصيبه ببعض ذنوبهم وَإِنَّكَ ك ث ِ ي ر ً ا مِنَ النَّاسِ لفَاسِقُونَ َ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ح ُ ك ْ م َ ه لِقَوْمٍ يُقِنُونَ ي ت خ ذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء ب ع ض و م ن ي ت و ل ه م م ن ك م ف َ إ ن ه م ن ه م ْ إ ن ا ل ل ه ل ا ي ه د ي ا ل ق و م ا ل ظ ا ل م ي ن فترَّ ََ الَّذينَ فِي قلوبِهِمْ ُ مَرضٍ يُسارِعونَ َ فِيهِمْ يَقُولونَ ُ نَخشاً َ يَقُولونَ ُ نَخشاً َ تُصِيبَنَا دَائِرَهُ فَعَسَى اللَّهُ أَيَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ ع ه َ ا د ِ ه ف َ ي ُ ص ْ ب ِ ح ُ و ن فيصبحوا على ما أسر في أفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أ ي م ا ن ه م أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدة إيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم ع ن د ل له فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم ت ل ا ئ م ذلك فضل الله يأتيهم ن ي شاء ذلك فضل الله ي ع ت ي ه م ن يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين ََّ آمنوا الذين َ يقيمون َُ الصلاة ََّ ويؤتون َُُْ الزكاة َّ وهم َُ راكعون ُ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذِينَ َّ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَارِبُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا لا تتخذوا الذين تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أ و ل ي ا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِلَّا ت ُ م مُؤْمِنٌ ي وَإِذَا ل َ ا د َ ي ْ ت ُ م ْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوا ه ُ ز ُ و َ وَلَعِبَ ذَالكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قول يا أهل الكتاب هل ت ن ق م و ن مننا إلا أنمنا هل ت ه ق و ن مننا إلا أ ن م َ ا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشرم من ذلك مثوبة عند الله ما لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة و ا ل خ ل ا ز ي َ وعبد الطغوت ه و ل ا ِ ك ش ر ّ م كانه وأضلوا عن سواء السبيل، وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، وقد دخلوا بالكفر، وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وَتَرَكَ ث ي ر ً ا م ِ ن ه ُ م ي ُ س َ ا ر ع و ن َ فِي ا ل إ ِ ث ْ م ِ و ا ل ْ ع ُ د َ و َ ا ن ِ وَأَكْلِهِمُ ا ل س ّ ح ت ل َ ب ِ ئ س َ مَا ك ا ن و ا ي َ ع م ل و ن ل َ و ل َ ا ي َ ن ه َ ا ه ُ م ا ل ر َّ ب َّ ا ن ي و ن َ و َ ا ل أ َ ح ب َ ا ر ُ ع َ ق و ل ِ ه ِ م ُ ا ل إ ِ ث م َ وَأَكْلِهِمُ ا ل س ّ ح ت ل َ ب ئ س َ م ا ك ا ن و ا ي َ ص ْ ن ع ُ و ن وقالت اليهود ي د ُ ل َّ ه ِ م َ غ ْ ل ُ و ل ه غُلَّتْ أ َ ي د ي ه ِ م وَلُعِنُوا بِمَا ق َ ا ل و ا ب َ ل ْ ي د َ ا ه ُ م ْ ب َ س ُ و ط َ ة ً ب َ ل ْ ي د َ ا ه ُ م ب َ س ُ و ط َ ة ً بل يداهم بسوطان ينقق كيف يشاء، ولا يزيدا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان و ك ف ر ا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدونا رل الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفّرنا عنهم سيئاتهم لكفّرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم ج ن ّ عيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لأكلوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أ م ة م ق ت ص د ة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.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 ولا يزيدن كثيرا منهم ما أزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسعل ى القوم الكافرين. إن الذين آمنوا َ والذين ََ هادوا َُ الصابئون َِ و َ ه ُ نَصَارَى ّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ ب ِ ا ل ل ه ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ لقد أخذنا م ث ا َ بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا ت ه و ى أنفسهم فريق كذبوا فريق كذبوا وفريق يقتلون وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ ت َ ا ب َ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ و َ ا ل ْ م َ س ِ ي ح ُ بَنُ مَرْيَمْ وقال المسيح يا بني إسرائيل ا ع ب د و الله ا ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد ح ر م الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من ن ص ا ر لقد ك ف ر ا ل ذ ي ن قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد و إ ل م ي ن ت ه و ا عما يقولون ل يمس ن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا ي ت و ب و ن إلى الله ويستغفرونه؟ أفلا ي ت و ب و ن إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد دخلت مياه قبله الرسل وأمه صديقه.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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ض ل و ا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن س و ا ء السبيل. ل ُ ع ِ ن َ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إسْرَائِيلَ ِ عَلَى لِسَانِ د َ ا و ُ د َ وعِيسَى َ بْنِ مَرْيَمَ ذ َ ل ِ ك َ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمَّكَ رَفَعَلُوا لا يتناهون عما ك ر ف ع ل و ن لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا ل ب ئ أ س ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذابهم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أزل إليه متخذوهم ا أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد ن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود لتجد ن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم و َ أ ََّ ت َ ل َّ ذ ي ن َ آمَنُوا ا ل ّ ذ ي ن َ ق ا ل و ا إ ِ ن َ ن ص َ ا ر ا ن ذَلِكَ ب َ ن َ م ِ ن ْ ه ُ م ق ِ س ي س ي ن َ و َ ر ه ب َ ا ن َ و َ أ َ ن َّ ه ُ م ل ا ي َ س ت َ ك ب ِ ر ُ و ن وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُزِلَ إلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ ع م ِ ن مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَمَنَّا فَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أيه يدخلنا ربنا ونطمع أ َ ه يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا ّ بِآيَاتِنَا ل ُ و ل َ ل ِ ي َُ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 فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير ر ق َ ب ة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا ا أيمانكم كذالك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنى ي إنما الخمر و ا ل م ي س ر و ا ل أ ص ا ب والأزل ا م ر ج س من عمل الشيطان ف ج ت ن ب ج س من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع و بينكم العداوة و ا ل ب غ ض ا ء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مرتين وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليت م فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا إذا متقوا و آ م ن و ا وعملوا الصالحات ثم متقوا و آ م ن و ا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلون ّ ك م لا يبرو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فده عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمد فجزاءه مثل ما قتل من نعم يحكم بهذو عدل منكم ه د ي ا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام أو عدل ذلك ص ي ا م اللي أذوقه بالامر ه عف الله عما سلف وَمَنْ عَادَ فَيَتَقِمُ ن اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذَاتِ الْقَامِ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ و َ ل ِ ل س َّ ي َ ا ر َ ة ِ وَحُرْنٌ م َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَّمَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام و ا ل ه د ي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ا ع ل م و أن الله شديد العقاب، َ ع ل م و ا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ق ُ ل ل ا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ و َ ا ل ط َّ ي ِ ب ُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُ اللَّهَ يَا أ ُ ر ل ِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ أ َ ي ت ُ ب ْ د َ ل َ ك ُ م ْ ت َ س ُ ك ُ م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 ما جعل الله من ب ح ي ر ة ه ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إلَى مَا أَزَلَ ن اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا ق ل و ا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم م ن ظل إذا ا هتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان إثنان ذ و ا ع د ل ن منكم أو آ خ ر ا ن من غيركم إن آ ت ْ ضربة في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسنهما و من بعد الصلاة ف ي ُ ق س م ا ن بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربان ولا ن ك ت م شهادة الله إنما إذا لمن الآثمين فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أ َ ن ه ُ م ا ا َ س ْ ت ح َ ف ْ ت ث ْ م َ ف َ خ ر ا ن يَقُومانِ مَقَامَهُمَا ف آ خ ر ا ن ي ق ُ و م ا ن ِ م َ ق ا م َ ه ُ م َ ا م ِ ن ا ل ذ ي ن َ س ْ ت ح َ ف عَلَيْهِمُ ا ل أ و ل ي ا ن فينقسمان بالله ل ش ه ا د ُ ن ا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين ذلك أ د ن ا ن ي أ ت بالشهادة على وجهها أو ي خ ا ف و ا أو يخافون أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم وتق ا الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا ك أن تعلم ا ل غ ي ب َ إذ قال الله يا عيسى بن م ر ي م مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتتك بروح القدس إذ أيتتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي و ك ه ل ا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة و ا ل إ ن ا ج ي ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتَفُخُ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن ي وإذ تخرج الموتى بإذن ي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسْرَائِيلَ ِ ع َ ن ك َ إِذْ ج ِ ئ ْ ت َ ه ُ م ْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ إ ِ ذ ْ أُحِيطُ إلَى الْحَوَارِينَ أ َ ن آ م ِ ن ُ ب ِ ه وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا و َ أ ش ْ ه َ د َ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ طال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أي نزل علينا ما ا ئ د ا من السماء؟ قال اتقوا الله إنكم ت م ؤ م ن ي ن ก็ละมันหนาและตั ق มอ ب นน์กูลบุน่าวนั่งเล่าแม่ค ق ั้งดั้งต้นและนั่งเล่าแม่คดั้งดั้งต้นและนั่งคุณเกลีย่์หนาในชาห์ดีนท่าล م ่ส مأيدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا و آ خ ر ن ا و آ ي ت م ك ورزقنا وأنت خير الرزقين ا قال الله إني منزلها عليكم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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ أَأَأَتَقُلْتَ ل ِ ل ن َ ا س ِ اتَّخِذُنِي و وَأُمِّي إ ل َ ه َ ي ْ ن ِ مِنْ د ُ و ن ِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إ ِ ن ك ُ م ْ ت ُ ق ُ ل ْ ت ط ُ ه ُ فَقَدْ عَلِمْتَ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن ا ع ب د و ا الله ربي وربكم. و َ ك ن ت ُ ع َ ل َ ي ه ِ م ْ ش َ ه ي د ً ا مَا د ُ م ت ُ فِيهِمْ فَلَمَّا ت َ و ف َّ ي ت َ ل ِ ك ُ ن ت َ أ َ ر ا ل َ ق ِ ب َ عَلَيْهِمْ و َ أ َ ت َ ع َ ل َ ك ُ ل ِ ش َ ي ء ش َ ه ي د ٌ إلا تعذبهم فإنهم عبادك و إ ن تغفر لهم فإنك أ ن ت َ ل ع َ ز ِ ي ز ُ ا ل ح َ ك ِ ي م إِذَا تُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ و َ إ ِ ن َ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا ي َ و ْ م ُ يَافَعُ الصَّادِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ ج َ ن َّ ا ت لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما ف ي ه م وهو على كل شيء قدير.